َث الذيينَ كَفَُوبِ رَّهِمْ أمالالُهُ كَرَمادِشتْتَددَت بهِّحُم فيِي يَو مِن الناصِف ث الذي كَفَوا بِ رَّ أَّهُم كَمذشتَدت بِّف في يَو مِ الناصِف لا يَقُضِونَ مِما ما كسبوا على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال ذلك هو الضلال البعيد